سياح الباب يكفي لا ظهرت بكتب سياحي سياح الباب يكفي لا ظهرت بكتب سياحي لك الله لو تبي نصرخ حبيبي لا تهج الباب ولو باقي عتب لا ترحم همومي وأفراحي عيوني لك مرايا لو تبي وافتح ضروع كتابي إلامات الحكيم ما عاد ينفع ظحكي تلك يقولون الذي كان يلاقي للفراغ اسباب <تصفيق> إلامات الحكيم ما عاد ينفع ظحكي تلك يقولون الذي كان يلاقي للفراق اسباب حبيبي والوداع عاس نجمن والجفن الصاحي وأحلام رماد ولفته تملك دروب غياب أمانة لو عشكت في يوم غيري تذكر إجراحي ولا تترك حبيبك ما بقى للعاشقين اعتاك انتارك والذي يخليك لحظة بطفي مصباحي تعرض دمي ساعدني ألبسها، ألبسها ألا بسهد